ذلك بانه مستحب الحياة الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين ذلك مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين